فقاموا ليلا حتى أنهم يعني تعجلوا الأمر قالوا نتسور البيت ونقتله فقال أبو جاهل أخلق نبيلة عند أبو جاهل أكفر أهل الأرض عنده أخلق نبيلة والأخلق نبيلة تذكر ولو كانت للشيطان قال صدقك وهو, وهو كذوب صدقك وهو كذوب فهنا قال له جئنا لقتل محمد وما جئنا لنروع بنات محمد مش ممكن أخلاقيات نادرة نادرة فأبقاهم ليدا حتى خرجنا السلام عليهم وأخذ الحفنة من الطراب وضع على رؤوسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشئناهم فهم لا يبصرون عندهم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون وهو حديث مرعب جدا لمن كان كان له القلب أو ألقى السلام عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب حرب الله لا هوادة فيها شوف ذكر, ذكر حرب الله ذكر الله الحرب في موضعين موضع في الكتاب وموضع في الحديث القدسية التي هي قريبة من الكتاب بعد الأزان شاء الله هو موضع واحد في الكتاب شونا. شونا. مما بهاذ دا تمصات القائم لكن محمد فقد قال الله جل في عن الحرب من الله ورسوله قال فاذنوا بالحرب من الله ورسوله وفي الحديث قال النبي صلى الله وسلم قال لقد اذنت به فالله يدافع عن الذين ترى عن عندما اشتد العذاب على اهل مكه من اهل مكه على الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم دافع الله عنهم وابتلاهم الله جل وعلا فلم ياكلوا ولا ماء بيشها السماء من شده الجوع اكلوا الميته والنبي صلى الله عليه عليهم لما اشتد لما اشتد امرهم على اهل قال اللهم عليك بهم اللهم أعيني عليهم بسنين كسنين يوسف عليه السلام ولذلك كلما ازداد الطغيان والظلم وعلى لابد أن تجد التضييق الذي ينزل كسبع كسنين يوسف فشد عليهم الأمر كما قلت حتى أنهم رأوا الدخان إلى السماء كما قال ابن مسعود أنهم كانوا يأكلون الميت دفاع ما أحاطوا المدينة كأحاطة الشوار بالمعض الله جل في عظهر الصالح من الطالح والمعض أن المنافقين ما يبشرنا بكل صاليا فأظهر الله النقاوة من النقاوة قالوا هذا أدعوكم من فوقكم من أسفل منكم وعزاغة الأبصار وبرغة قلوب الحنونة هناك تروا بغيظين لن منهم الله جل في عن أعراض الصحابة الكرام وعن أعراض النبي الكريم أما رأيت عليكم عليكم أما رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن أصحابه وأن الله دافع عن الصحابة قال الله جلال في علاه محمد رسول الله والذين معه الرحماء بينهم تراهم فيماهم في ذلك مثلهم في التوراة فاستغلق فاستوى على سوق يعجب الزراء ليغيظ من الكفار احتج بها إمام مارك على تكفير من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدافع عن الذين أمنوا وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين أمنوا أي يدفع غواء الأهل الكفر ويدفع مكر أهل الكفر كما قال الله جعله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومتهيرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وأيضا في سورة إبراهيم قال أبي نعم. وقد مكروا مكرهم, مكرهم ل... وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال ومع ذلك رد الله الكيد في النحر وأن الله جل فعلا نصر أهل الإيمان فيبقى هنا في معنى إن الله يدفع الذين عملوا يعني يدفع غواء هؤلاء وخيانة هؤلاء وإما خفن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إذا أقمتم قل فجمع الناس قلهم. هم يجتمعون يشت. <تصفيق> إن الله يدفع الذين عن الذين أمنوا عليكم السلام وبركاته وترون كيف أن الله جل في علاء أن الله جل في علاء نصر أهل الإيمان على أهل الكفران في غزوة بدر هذه من المدافعة هذه أن الله يدافع الذين أمنوا هنا فيها المدافعة والمفعلة قال الله يسول لنا المسألة قال أنا أريد الآية ولو, ولو تعدتم لاختلاثوا في المعادي ولكن ليغضي الله أمرا كان مفعولا إذا أنتم أنت في للدنيا وهم بالعضوة للقصة والركب أسهل منكم ولو توعدتم ولو تعدتم لاختلاثوا في المعادي ولكن ليغضي الله أمرا كان مفعولا فهنا الله جل على يدافع عزين أمنه وهذه المدفعة جاءت بهم وهذه أيضا فيها دلالة أن الله يعني يجعل للغلبة أهل الإسلام لكن لابد الأهل الإسلام أن يقدمه لا له من دين لو أن له رجال والثلاثمائة رجل كانوا على قلب رجل واحد مع نبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن المسألة لست الدائرة على القلة وعلى الكثرة وظهر ذلك عندما عندما استنصر الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو أكره فأحسن الكلام فأسنع عليه ثم قام أمر فأحسن الكلام فأسنع عليه ثم قال المغداد يقول ابن مسعود لو كان لي كذا وكذا ليس أحب إليه مما يعني أن أكون قد وقفت وقفت في المقدات قال, قال يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكما مقاتلون حتى أذن الله جل فعلاء وأيضا أن يريد الغلبة الغلبة للأنصار والأنصار بايعوه على النصرف ونحن في المدينه بيعوها النصره في المدينه لا في خارج المدينه فقال معاذ سعد بن معاذ ورضي الله عن سعد بن معاذ وحق للعرش ان يهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ قال لك تعرض بنا يا رسول الله قال اللهم نعم بأسرع ما يكون قال اللهم نعم أي أنتم فقال له يا رسول الله كنا اجهل القوم او كنا في ظلمه حتى انار الله بك المدينة ثم قال له قال له نحن جنودك إننا اننا صبر في في في القتال وسأريك الله منا خيرا ثم قال له صل حبل من شئت وقت حبل من شئت ولو خط بنا برك الغماد لخدناه معك يا رسول الله فصرت أسرير النبي صلى الله عليه وسلم وقال على بركة الله حتى أنه قام ينشد ربه لما قال له أبو بكر إن الله ينجز لك موعده قال أبشر يا أبو بكر هذا جبريل يأخذ بعلان فرص والله إن الرجل إذا صدق, الله فيف... إذا صدق الله صدقه الله وفعل له ما لم يفعل لغيره بحال من الأحوال هل ثلاث مئة رجل هؤلاء أرادوا نصره للدين فنصر الله الدين على أيديهم وجعلهم يعني قاد للأمة بأسرها وفتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها وعبدوا العبادة لرب الأباد والمساءة لسا الدائرة لا على العدة ولا على العتاد إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا شوفوا ننظر هنا أيضا عجيب جدا والله ضدها تتبين الاشياء ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور شوفوا هنا في لفظ الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور هنا قال ان الله لا يحب فيها إثبات المحبة لله دلشعلا فيها إثبات طبعاً سفة الأفعال فيها إثبات المحبة لله دلشعلا وهي صفة ثابتة لله دلشعلا بالكتاب وبالسنة أما بالكتاب فقد قال الله رجالعلى ان الله يحب التوابين وأحب المتطاهرين وأما بالسنة فكثير إن الله إذا أحب عبداً نادى في السماء أن يجب ان أني أحب فلان نعم فقال ان الله لا يحب وأيضاً فيها إثبات الكره لله جل في علاه وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وأذبت نفس الغضب أيضا قال فلما أسفونا انتخلنا منهم نعم دفع ودفاع ودفع ودفع ممتاز نعيم إذ, قرأت إذ أتيت بكل القراءات الغرض المقصود هنا نرى أنه أيضا أتى بشاكلة الأمر وبددها تتبين الأشياء عندما قال إن الله لا يحب كل خوان في كل خوان كفور أعوذ بالله والخيانة عند الله نقص من كل وجه بذلك أن تطرى في المقر والكيد جعل الله دعالى المقابلة في هذا الباب يكيدون كيدا وأكيد كيدا مكروا ومكر الله لكن في الخيانة قال الله فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم فأمكن ما قال لان لأن الخيانة ليست من صفة المؤمنين بحلم الأحوال الخيانة هي صفة الكافرين المنافقين وليست صفة المؤمنين المخلصين أحبك الله يا أبراهيم وليست صفة المخلصين الصادقين نعم قال إن الله لا يحب كل خوان أثيم وأعظم الخيانة خيانة الله ورسوله أعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله ورسوله أن يخون المرء ربه جل في علاه بأن يضع أن ينسب النعمة لغير بارها وأن يضع النعمة في غير في غير موضعها وأعظم الخيانة هي خيانة التوحيد أعظم الخيانة على الاطلاق وأقبحها وأظلمها فهي خيانة التوحيد أن يجعل الله نداً وهو خلقه سبحانه جل فعلا فهذه أعظم الخيانات أن يكون الله جل فعلا الله خلقه ليوحده فاشرك به أشرك به معه غيره أعوذ بالله من غضب الله نسأل الله أن يتم التوحيد لنا, التوحيد لنا ونسأل الله جل فعلا أن يمثنا على التوحيد كما قام ابن عمر في بعض مواطن الحج ومشاء الحج فقال ربي ألم تني الإسلام اللهم ثبتني عليه وأمتني عليه ولا تنزعه مني حتى الممات اللهم أمين, اللهم أمين. اللهم أمين. قال قال الله تعالى يثبت الله الذين أمنوا بقول يثبت الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الله لا يحب كل خوان كفور فهو خوان كفور لن تلين من أحد خيانة إلا وتعلم أنها تستمر معه خوان كفور فهو خوان خان التوحيد وكفور كفر برب العالمين سبحانه وجل في علاه وأعلم أنه إن كان الله لا يحبه فكل الخلق لا يحبونه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء وقال إذا أبغد عبد عبدا أو عبدا نادى في السماء إني أبغد فلانا فيبغده جبريل ثم تبغد الملائكة ثم لا يكتب له القبول في الأرض الحجر والشجر يبغدونه لذلك النبي ماذا قال قال مستريح ومسترح منهم فقال أن الكافر المنافق هذا قال فيه استراحة منه البلاد والعباد الحاجر الشجر يسترحون منه فالغرض المقصود عندنا هنا الله يقول إن الله لا يحب كل خوان فعال, فعال. مش تمام؟ كل خوان كفور وكفور أيضا في عود صغة مبالغة وهو كثير الكفر فنس الله على التوحيد وكما قلنا أعظم الخيانة الخيانة لله ولا رسوله إما الخيانة العظمى إما من الخيانات أيضا أن تكون المسألة على أن يجسه لأهل الكفر على أهل الإسلام أو يكون مع أهل الكفر على أهل الإسلام وهذه مراتب ودرجات قد تصل إلى الكفر حاطب نبي بلتع لما جثت على النبي السلام وكان عينا لكريش وبعت عليهم ماذا قال عمر المخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فالفعل اقتضى نفاقا ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك لحاطب لأنه قال, قال لحاطب ما هذا حاطب فقال لا تعجل علي والله ما فعلت ذلك يدسل عن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل ولعل الله اطلع عليه البدر فقال يفعلوا ما شئتم قد غفرت لكم ومن الخيانة خيانة, خيانة الرسول في الصنة والابتدع في دين الله جل فعلا هذه من أعظم الخيانات أن يعرف الصنة فيكتمها وأن يبتدع في دين الله جل في علا أمن الخيانة الخيانة الأمانات نعم إن الله لا يحب كل خوان كفور ثم قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قرع ابن كثير وابن عامر وحمزر الكشاي أذنى يعني أذن الله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ما في اقراءة للذين يقاتلون في اقراءة صحيح بكسر التاء نعم اقراءة للذين يقاتلون بأنهم ضرعوا وإن الله على نصرهم لقضير وهذه نزلت قال ابن عباس كان مشركه أهل مكة يؤذون رسول الله سبحانه يؤذون أصحاب النبي سبحانه فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال اصبروا فإني لم أمر بالقتال والآيات يعيشوا فاصدع بما تؤمر ولا لا فاصفح أنهم أقول سلام آيات الصفح بمكة صد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كلها من آيات الصفح بمكة ورزالة قال أصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت أول آية أنزلت أذن الذين يقاتلون, يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم فقد يتشوفوا الآن وصفهم بأنهم مظلومون ثم وعدهم بالنصر وهذا فيها دلاء المظلوم ينصر تعرفون والله لو كان كافرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن دعوة المظلوم ولو كان فاسقا رأت التبراني أشد تصريحا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ولو كان كافرا وزاق الله ها وجه الظلم في يقاتلون أذن للذين يقاتلون يقاتلون يقاتلون ظلموا ظلموا بأنهم يقاتلونهم على دينهم ووظلمونهم وعلى كلمتهم بالظلم والتغيان والضغف أما في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم يقعدهم و فيها الظلم السابق في استحددر الظلم السابق أنهم يقاتلون من أجل رد, رد هذا الظلم الذي وقع فيه وممكن يكون الظلم هنا هو هو الصد عن سبيل الله وقوف الدعوة لأن هذا ظلم بي هي وظيفتهم تعبيد العباد رب العباد ففي الحالتين هم ظلموا من أهل الكفر عندما الله تعالى أمرهم بعد الرد فكان الظلم مطبوعا فلما جاءوا يقاتلون قال الله الظلم الذي ظلم ادفعونه الان وضحت هي, هي؟ الآن. نعم دفع الظلم الذي سبق عليهم ونزل عليهم منه رد الحق رد الحقيم يرد الشفاء للغليلين كانه هذا الظلم الذي وقع عليهم هو اذن لهم بالقتال اصبحوا يقاتلون هذا هو لرد العدوان والظلم فذلك اضلع عقل والشعراء يتبعون الغرون الا الذين الا يعيش اعمل من بعد ما ظلموا فيكون هنا انتصر ونصر الله لا فعل انتصر إن شاء الله. طيب, طيب نقف عند هذه الآية طيب نقف عند هذه الآية أيضا في قولي أن الله يحب كل خوان كفور لهذه الأخرى لابد أن نظهرها ونبين ان الخئنات أعظم الخئنات الشرك فلا عضوان إلا على الظالمين فلا عضوان إلا على الظالمين جزاك الله خيرا رضي الله عنك طيب إذن الفادي المصنبطة وننظر فيها الأسئلة إن الله لا يضيع أولياءه رب أحفظك حبيب بيض الله وجهك وأهلك وأدرياتك هنا وجعلك حقا نصرا للدين وجعلك الله فتحا أيضا لأهل الإسلام والمؤمنين الخيانة نقص من كل وجه نصر الله لأهل الإيمان قريب نصر الله لأهل الإيمان قريب طيب لو في سئلة اتفضلوا هذا الدرس الأول ونتفع الدرس الثاني ننتظر أسئلة أسألتكم ونتفع الدرس الثاني وبعدين اللهم يعني ستكون مسألة واحدة في فقه حتى أننا هنتقل إلى ميناء وتكونوا معا إن شاء الله